لا إله الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا ريب إلا الله، استوى، استوى، أقيم صحبكم ولا تختلفوا.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 نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشهي أنفسكم ولكم فيها ما تبدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا من من دعا إلى الله وعبد صالحا وقال إنني من المسلمين الله أكبر الله أكبر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 صراط الذين أنعبت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة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 وَإِنَّ مَا يَنزَغُ نَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُمَّ